Book 2 Qashtë vjetë e 3 Thalafëtun wasittun Thalafëtë wasittun Bëj pëtje 2 Tarëhë alësëila Ithënin Tarëhë alësëila Ithënan Kamë 1. هوبي انا عندي هوايه انا عندي هوايه اون لواي تنس انا العب تنس انا العب تنس كو كا ني فوشه تنسي اين يوجد ملعب تنس اين يوجد ملعب تنس ا ك نوني هوبي هل عندك هوايه هل عندك هوايه اون لواي فوتبول انا العب كره القدم انا العب كره القدم كو كا ني فوش فوتبول اين يوجد ملعب كره قدم اين يوجد ملعب كرة القدم؟ ما ذم كراهو ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني ما ذم كمبا و دورا قدمي و يدي تؤلمانني ايضا قدمي و يدي تؤلمانني ايضا كو كا ن دكتور اين يوجد طبيب اين يوجد طبيب اون كم 1 ماكينه عندي سياره عندي سياره اون كم 1 موتور عندي ايضا موتورسيكل عندي ايضا motorcycle Qu ka ni vent parkimi Aina iugedu mauqifu sayarat Aina iuged mauqif sayarat Un kam ni pullover Andi sweter Andi pullover Un kam ve ني جاكيت وني بال جينس عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز كو است لافاتريتشا اين الغساله اين الغساله اون كام 1. طاو ماي صحن طبق ماي صحن اون كام 1 ثيك 1 بيرون و 1 لوغ ماي سكين شوكه وملعقه ماي سكين شوكه وملعقه كو يان كريبا <تصفيق> وبيبرين أين الملح والفلفل أين الملح والفلفل